مَا كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل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 واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين